وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ مِنكُمَا عِندَهُنَّ الْحُمْرَ فَمَكَاتِبُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ فِدَاءٌ مِّنْكُمْ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا وَالَّذِينَ يَبْتَوُونَ الْكِتَابَ مِنْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِي وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتهوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههم فإن الله من بعد إكراه إن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم وَمَا سَلَّمَ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ واتي والارض من اساله نوره كمشكات فيها مصباحون المصباح في زجاجة زجاجتك ان انها كوكب الزجاجتك انها كوكب ذريو قد شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربي لا شرقية ولا غربي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هناك يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله كُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ آذِنَ الله أُولَئِكَ فِي الْعُدْوِ يُنَاصِرُونَ